ولكنه بينه في مواضع آخر، كقوله وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر صرعاتية الآية، وقوله وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم الآية، ونحو ذلك من الآيات قوله تعالى فعقر الناقة الآية، ظاهر هذه الآية الكريمة أن عقرها باشرته جماعة. ولكنه تعالى بين في سورة القمر أن المراد أنهم نادوا واحدا منهم فباشر عقرها وذلك في قوله تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطف عقر قوله تعالى وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا الآية لم يبين هنا هذا الذي يعدهم به ولكنه بين في مواضع أخر أنه العذاب كقوله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب وقوله هنا فيأخذكم عذاب أليم وقوله تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب ونحو ذلك من الآيات قوله تعالى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين لم يبين هنا سبب رجفة الأرض بهم ولكنه بين في موضع آخر أن سبب ذلك صيحة الملك بهم وهو قوله وأخذ الذين ظلموا الصيحة الآية والظاهر أن الملك لما صاح بهم رجفت بهم الأرض من شدة الصيحة وفارقت أرواحهم أبدانهم والله جل وعلا أعلم قوله تعالى فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي الآية بين تعالى هذه الرسالة التي أبلغها نبيه صالح إلى قومه في آيات كثيرة كقوله وإلى ثمود أخاهم صالح قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذرها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم قوله تعالى أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين بين تعالى أن المراد بهذه الفاحشة اللواط بقوله بعده إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء الآية وبين ذلك أيضا بقوله أتأتون الذكران من العالمين وقوله وتأتون في ناديكم المنكر قوله تعالى فأنجيناه وأهله ظاهر هذه الآية الكريمة أنه لم ينج مع لوط إلا خصوص أهله وقد بين تعالى ذلك في الذريات بقوله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وقوله هنا إلا امرأته كانت من الغابرين أوضحه في مواضع أخر فبين أنها خائنة وأنها من أهل النار وأنها واقعة فيما أصاب قومها من الهلاك قال فيها هي وامرأة نوح وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين وقال فيها وحدها عن امرأة لوط إلا امرأتك إنه مصيبها ما عصابهم الآية وقوله هنا في قوم لوط وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين لم يبين هنا هذا المطر ما هو، ولكنه بين في مواضع أخرى أنه مطر حجارة أهلكهم الله بها، كقوله وأنطرنا عليهم حجارة من سجيل، وأشار إلى أن السجيل الطين بقوله في الذريات لنرسل عليهم حجارة من طين. وبيّن أن هذا المطر مطر سوء لا رحمة بقوله ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء وقوله تعالى في الشعراء وأنطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قوله تعالى وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبعونها عوجا الضمير في قوله وتبغونها راجع إلى السبيل وهو نص قرآني على أن السبيل مؤنذة ولكنه جاء في موضع آخر ما يدل على تذكير السبيل أيضا وهو قوله تعالى في هذه السورة الكريمة وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا قوله تعالى وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين بين تعالى حكمه الذي حكم به بقوله ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا واخذت الذين ظلموا الصيحه وقوله فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين وقوله الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين وقوله فأخذهم عذاب يوم الظلة الآية فإن قيل الهلاك الذي أصاب قوم شعيب ذكر تعالى في الأعراف أنه رجفة وذكر في هود أنه صيحة وذكر في الشعراء أنه عذاب يوم الظلة فالجواب ما قاله ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال وقد اجتمع عليهم ذلك كله أصابهم عذاب يوم الظلة وهي سحابة أضلتهم فيها شرر من نار ولهب ووهج عظيم ثم جاءتهم صيحة من السماء ورجفه من الأرض شديدة من أسفل منهم فزهقت الأرواح وفاضت النفوس وخمدت الأجسام انتهى منه قوله تعالى فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين بين جل وعلا الرسالات التي أبلغها رسوله شعيب إلى قومه في آيات كثيرة كقوله وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان الآية ونحوها من الآيات وبيّن نصحه لهم في آيات كثيرة كقوله ويا قوم لا يجرمنكم شقاق أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد الآية قوله تعالى فكيف آسى على قوم كافرين أنكر نبي الله شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الأسى أي الحزن على الكفار إذا أهلكهم الله بعد إبلاغهم وإقامة الحجة عليهم مع تماديهم في الكفر والطغيان لجاج وعنادا وإنكاره لذلك يدل على أنه لا ينبغي، وقد صرح تعالى بذلك، فنهى نبينا صلى الله عليه وسلم عنه في قوله: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرة، فلا تأس على القوم الكافرين، ومعنى لا تأس لا تحزن، وقوله ولا تحزن عليهم الآية، أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا. وإلى لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته